وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولمَّا دخلوا على يوسف أَمَّا إلَيْهِ أَخُوهُ قَالَ إِنِّي أنا أخوك فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزه بجهازهم جعل الصيقات في رحل أخي.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 قالوا تالله قالوا تالله لقد علنتم ما جئنا لنفسد في الارض ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه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 والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا الظالم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 وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا قال بل سولت قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبرا جميل عسى الله ان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 وحزني إلى الله إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون لي يذهبوا يا بني يذهبوا فتجسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله ليس من الروح الله إلا القوم الكافرون.